فَلَسْتُ سَمْعًا اِذًا وَأَنَا رَبُّ لِي فَفَرَاتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَاجْعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا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 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبِّ النَّشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتَ تَعْقِلُ نُخَس إِلانا الْغَيْرِينَ أَجَلًا نَّك مِنَ النَّسُونِ قَالَ أَوَ لَوِجْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَرَهُ فَإِذَا هِيَ سُلَالَةٌ مّبِينَةٌ اذا هي زي الظوا والناظرين قال للملئ حوله ان هذا لساحرين يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون قال يمون اقوه وبعث المداري حاشرين يأتوك بكل صحار عليم فجمع الصحره يقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمع